نحن درجنا على الناس له كمثلكة في النحاس في تقريب الخواج ومثلكة المعلمين في الإعراض وتتحدثنا البابا السادقة عن أين يتحدث عن أين كادا و أخواتها ونفعل حاجة أي عايزنا أعيد أي حاجة أنا على السيدادة أعيده مرة ثانية مش حاجة لان ان شاء الله عايز المرة القديمة بعد كده ان احنا ايه؟ ان اعربنا ايه بالو القرآن بس مشي في القرآن ده ان احنا القرآن نحن المسلمين لا نحتمل الخطأ في القرآن يعني بيت الشئة الممكن اغلق ثاني فيه وممكن انت فيه ونسقع ثاني القرآن مينفع فيه؟ من كده فاني برض ايه؟ ايه؟ هو الحذر من كده فهنبطل بقى ان احنا نحضر الآية، الاعراب الاعراب الاعرابي الاعرابي لكي نكون نعمة شبابي ولكن انا احب كده الشبابي لاني يبنيهم من الواعي التفسير من نحوي ان احنا نجيسون النور ونعريبها معنا جاي ايه؟ هيفيدنا اكثر ويعلمنا اكثر افضل كتاب في الاعراب القرآني والله احسن الكتب في اعرابي القرآني اللي هي الطرق الجديدة الكتاب الدرويش ده كويس الدرويش إعراب القرآن ده في عصر مجلدين فيه كتاب تاني بعض إخواني مردو أنا ما شكرهش اسمه إعراب القرآن الواحد مكتبتي الأدبية لمطلعه وراجل ده ما كملت إعراب القرآن يقول لي يعني إعرابوا طريقته الجميلة مثلا ده من نسبة الكتب القديمة من نسبة الكتب القديمة أما الكتب القديمة فيه كتب تشيرة وليس ان احنا لو ساعتنا الجديد لو استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان نعود مره اخرى الى القدس لان كتب القديمه فيها علم كثير على كل حاجه اي حاجه في اللغه العربيه مش ليس ما الذي تعمل عمل ليس او ملحقه شيء ما انحيا شيء شيء انحيا شيء في شجيع في اللغه في العربيه لها معاني كثيرة ما؟ في العرب لها معاني كثيرة جدا كثير ولكماش تفهمين ما نفيد. ما تعمل عملية ما ظرفية تفاجأ أن تكون ما مصرية تفاجأ أن ما دي حاجات كثير قوي وفي آيات كثيرة في المصحف تطرج على هذه المعانيات فما نحن نتكلم عن ما اللي احنا هنتكلم عنه ما اجد ليه سموها اجد لان اهل فيجاز يستخدمونها كليسه ونحن نعمل ان ليست من اخوات كان ليس تعمل ايه ترفع المبتدا فانت غلط فاي لك ماجي حكم الايه ما تاخذ حكم ليست ترفع المبتدا ها فانت <تصفيق> خلاص يا إخواني ولكن اشترك لها الشروط السبط الأولاني قالوا أن الخبر بتاعه ما مسبوق بإن الخبر ايش الأمر الثاني ما يكونش هذا الخبر منقوض بإلا أو اسمه منقوض بإلا من ما يكونش منقوض بإلا هيجي ما يكونش الخبر سابع اسم. خاص تناول اول شرط ما يكونش خبرها ها ان خط بيمن او ان ما يكونش الخبر منقوط الا يعني ايه منقوط بالا يعني ايه انتفيت وبعدين استثني مثاله نقى الفؤادك حيث شكت من الهوى حب الا للحبيب الاول بعض الاخوه بيقولوا انه ما نلوم اخنا يا جماعه بس عايزين بس شئ نعلمه فبعض الاخوه قال البنت البنت دي من, من من من من اخوات ابي تمام فام تمام كان بيقول كده انا بصراحه خرجت مع علينا ما ها الحجازيه وهي مش مال حجازيه ليه لانه قال له ايه ما نحبه الا بنفعه وبعدين اسفه بيقول ما نحبه الا بس فه الحجازيه ابدا ما دام في إيه إلا وأنا أغلقت فيها أنا أقول لي كده برضو عشان ما حدش نساك ما الحجازية إيه إلا أنا أغلقت فيه. ما إلا دي ما هي باشي حجازية خلاص ما الحب إلا هي باشي حجازية وكذلك ما يكونش الخبر تقوم إنتم نطق رفع جايب أبن الإسم ما في الحالة دي إنت إيه ما هي باشي ما طبعا التلام عايزه بأوضح من كده هقول لحمتاج ان سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم طبعا تعرض طبعا مفيش حد جه في مكانه طيب اتفضل الله يكشعبان الله الرحمن الرحيم سمارت عليكم صباح الخير يعني برضه سابوا بس عشان اقوله من حريم فضي للموضوع الله اجيني شمو يوسف اجيني شمو بعض على يوسف طبعا فاجتت له في حمرات العجيب ده عملت قد شغاف حبه النيله في ضلعه من الامه والان الايه هم ايه مش نايه قام مش عامل ايه فيهم بقى ندهتهم وقالت, وقالت, وقالت اخرج عليهن هذا بالسكينه كل واحده منهن في كده وقالت اخرج عليهم. صحطانه فلما راينه ربنا اتفطر لما راينه التعبير فلما راينه هم ده هم علقوا عليهم فيه صح علقوا نهم فيه فلما رايناه دي دليل على انهم كويسين حالي كويس نفسيت لما تشوف راجل بنتي حتى لو بصت له ده قاعد يبص كده بيفرجوه فلما راينه اكبر معنى وقطعنا وقلنا ها قلنا ايه ما هذا ما هذا ما تنساهش يبقى ما هذا بشر ما حجاجيه تعمل عمل ليس ما هذا يبقى لما تيجي تعربها قول ما تعمل عمل ليس هذا اسمه ما بشر خبر ليس او خبر انت ما تنساش يبقى ملح جزئيه هيك ما هذا؟ حد فاهم حاجه؟ ان شاء طبعا ماشي المساج ها؟ الرسائل يعني معناه يا دكتور. اكبر يعني يعني استعظموه صح؟ استعظمناه. اه استعظموه يعني ايه؟ ده؟ ايه جمال هنا ايه؟ جمال رجوله. خبر ما؟ ها؟ طبعا نكمل عمل ايه يعني اكبرهم ملوش اي ايوه الله اكبر من لا لا الله الله اكبر قالوا اللي ما هذا فاشرموا رجع الاولاني ما يكونش عباره مسوق بايه ما يكونش ايه خابطه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما يكونش الخطب يعني, يعني <تصفيق> المس.. ايه الصوبيل يعني انت تظبق <تصفيق> انت الفيان ما, <تصفيق> <تصفيق> ما يكونش مضلوق بحيث نفس يكون ما يكونش منقخته هذا الناس الا اه يعني <تصفيق> شوف بيت الشعر ده تمام قال لي وتمام نطق نطق فؤادك حيث شئتك شيء تهي؟ من الهواء ومصلا الابنونية ابن القايب مصلا البتل في الابنونية بتاعك ابن القايب يوجد ايه؟ انقل فؤالك على اسوشي بتاوها مزيدة على جنات عدنك فإنها مساكنها ولهول ما الفقه ايه؟ للحبيب الاول ميش تول حاجة؟ det er også, vi ser en rød med oss om det er den her. Det er en skjær, vi kjærne skjærne. Skjærne? Skjærne. Skjærne, for eksempelvis, det er det som vi kjærne skjærne. Det er skjærne, for eksempelvis, for eksempelvis, for eksempelvis. Skjærne, for eksempelvis. Men لا لا الشيء الشيء الشاعر <تصفيق> و لكن في شاعر تاني تاني فيه جمال جمال العربية وجمالها في نفس وقت من حيث السك والنظم معلقة من الأسف الشبيل الذي يقول هذا الشيء من تلاقي خسر يعني الوخص يعني متمام لأنه كان الشيء و دعا هو صحيح كان حسن السلوك و لكن جميل منظن هذا الجميل الشاعر جميل هذا الجيت من الشاعر فالإبن الفين كان يقوله قلبة جميلة قوي. كان يقوله كده الحب الأول لجل آدم الجنة الحب الأول لجل آدم الجنة و أخر منها من معصية في آدم فكان يسرده يقوله نبقي في آدم حيث يشيت من الهواء من الحب إلا للحبيب من الحبيب الأولي بقى <تصفيق> من, <الحبيب> الأولي بقى <تصفيق> من الجنة شفت الكلام شفت إليه بها إزاي؟ وده من شاعر أبي تبع <تصفيق> من إله للجنة أبو؟ من, <تصفيق> من الفين؟ اما هذا البيت من الشاعر طبعا ان شاعر بيتمامه وتمام ده شاعر فطرات الاول يعني يكفي ان يجب ان يتبع ان المتنبي كان يقلده فبعد ما تنقل فؤا حيث جيتها من الهواء ما الحبه ما نافيه الحب ما نافيه مرتده الحب صبر الا احد اسمان حرف در مجلوبه الاولي صفاً للأول الحمي مالا فيه مالا فيه ممتجة الحب طبعاً للممتجة إلا أداد السسنان لم خفش غرب الحبيب مغروف إلا وعرفت ده بالترس الأولي صفاً للخمي أنا لابس أنا أقول لولي تجيلة مالا كام العمل ليس الحب اس ايه اس ايه اس و ايه اس و ايه ليه عشان ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ وزاكما فيه في تبتك ديه ربط فؤادك فوق عايزوشي تمنى الهرم الحب وإلا تقول لي مانا ما فيها لا تعمل عمل ليسي دي مش مال حجازية لأن من سروط مال حجازية ايه؟ ها؟ ما يكونش اسمها منقوب إلا من فيوها منكونك في منقوب إلا أي تنفيق وبعدين جئت أسببتك إلا إذا من ريحه لا ينقض الا مشايله ما يحبه الا الحبيب الاول ها الليل حرف ده الحبيب اسم مجرور بايه بنلوم عليه ذلك الكسر الاول صفه واحد ما يحبه et det er som er ما hun vil hafug dør for så vidt detjacket eller forst? Vi er for ikke virkelig å sikev ut da så de hтор sigen. Det er ikke det, vi er det. Un prill er du? んな Dieu. shuttle var det så di. pancer اما ان بس اسفه تشاهده ما ينعشوا الا عايش الاخره ما ينعشوا الا عايش الاخره ما ينعشوا الا عايش الاخره من جزير جزير ما لا عايزه هو اشي ما لا عايزه كسله احتجازي كسلي ليس وما ميل المطالب وما ميل المطالب ولكن الناس اراءا الا ولكن لكن هي الا ما تمشيش لكن الا اهو ليه لكن في, في اللغة العربية يعني إلا لكن معناها إلا ماقول يا ربط اللواني جد بالمعنى لو شرت في نات المخصوط إلا ما يتمش في معنى يعني هو ما نايل المطالب والتمني إلا تنخذ الدنيا إلا بك ولكن الدنيا معناها معنا إلا إنه تستثناء تنخذ الدنيا بلاك وقال إلا بك طبعا يا اخواننا من ايه كشره يعني ايه طب لو حطيت هم... انا الماء... من هنا باتشه لو جبت كشره وحطيتها ايه ما ما كشره من العيشه باتشه جزيه طب احنا خدنا كم كان على صواب وكذا وخدنا مائحه جزيه التي تعمل عمل العيش يبقى احنا خدنا حاجه كويسه اللي هيش ممكن نراجع حاجه يعني عايز استاذه نراجع كل حاجه من الماده ف... كده ما كده كده كان واخواتها كده واخواتها كده عايزين كده واخواتها عشان عايز الشريف هنا معلش يا دكتور بيقول ان اتفضل على الاسم اه ياهو ما الخضر هنا كسل ده اساسا احط كسل قبل العايش ما كسل ان العايش ان شاء الله اراجع كذا المره جايه